إلا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا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 لا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ولم وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم انهم مسؤولون لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن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 لا اله الله يستكبرون ويقولون اننا ل تاركون لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم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 على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين يطاف عليهم بكأس من معين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 اِلَى مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أنْتُم مُقْطَعُونَ فَٱطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ قَالَتْ ٱللَّهِ إِن كُنْتَ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمسلها لا فليعمل العاملون أَلَآ أَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَم شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّهَا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لاأكلون منها، فما منها البطن، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، ثم ما رجعهم ل إلى الجحيم إنهم ألفوا آبائهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولي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 سَلامٌ نِعْمَ الْمُجِيبُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إنا كذا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 فنظر نوره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون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 فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسلين قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه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 انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قَدْ صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا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 سلام على الياسين إن كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لقل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا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 فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصاف وَنَوِ انَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا لَكَرَمٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَثَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 أَسَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ الصَّبَاحُ الْمُنذِرِينَ أَسَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ